138-ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 149-وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم 140-ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 141-ولجان من قبل من نار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 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء اعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ومالهم من ناصرين وأقسموا بالله جهدة أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعد عليه حقوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 ثم إذا كشف الضرع أنكم إذا ثريتم منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَهُ اللَّهُ لَا تُسْأَلُ نَعْمَ تَفْتَرُونَ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 ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُوَّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّأْكُمْ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثن تتخذون أيمانكم دخلم بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون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 أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّتِي يَأْتِيَهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اوه للغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف الساناتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخْتَلِفُونَ أُدَاعُوا إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعْظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ